في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> البيان والمبين, والمبين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولما كان البيان بمعنى الدلالة وعبارة عنها والدلالة تتوقف على الدليل المرشد إلى المطلوب وهو العلم يظن الحاصل منه لا جرم كان البيان يقال تارتاً أو يطلق تارتاً ما هو سابر أن يبين لك؟ لا أدل على الشيء اذا ما بشي دلالة على الشيء ما بشي بيان. هذا يا عندك بيان. هنا اخبر لك بالشارع اخبر لك انا داخل وكل كذا. الدلالة على الشيء هو بيان. حين ادل لك على ان بيت فلان جي من هنيه. اياه. البيان. البيان يقالوا تارتنا يطلبوا تارتنا على الفعل. اي الفعل. <تصفيق> لاجر ما هينتارك بالكلام ولا هي شيء لاجر وشيه مركز ولا العلم أو الضمان هذا خلاص البيانو قالوا تاركه بس الشيء اللي قال خلاص اللي كان البيان حي. لا لاجر ما كان البيانو البا اسمه كان بيفصل ولا كيف لا وش ما كان البا كان البيانو اسمه كان ناهي غير الشيء كان رعد هو اللي لاجر ما بديت كلام <تصفيق> ولا تقول اير لا جرمك قال ولا تقول على البيان وقالوا صارت ان شاء يقول هذا يطلقوا شارات على الفعت فادره كلام البيان وقالوا ترى ما فإذا كان كذلك قال نجار كان كذلك فالبيان وقال تارك هذا دا هذا دا إن دا. بس إن قاله البيان ويباله وتعرض هذا بدأ كلامه سأبر الابياد وما يفصل هذا الماجد وما هذا الحين وما يفصل هذا الحين ذي عندك قال له يجابر به وما كلام المتكلم ذيّك وباقي مثله ماشٍ <تصفيق> إنه بحصل <تصفيق> إنه البيان وبارو تارة <تصفيق> أن يطلق تارة على الفعل أي فعل مبين وهو التبين كالسلام والكلام للتسليم والتكليم. واشتقاقه من بان إذا ظهر أو ينفصل وأخرى على الدليل لكونه يحصل به لكونه يحصلها لكونه يحصل به التبين ايش قال ما هي تحصل. كيف بصر بصر أعمل. بصر أعمل. هي تحصل هو طبعا فصل تمام بصير لي <تصفيق> عندي ظهر حدا على بينها التبين قسره على التسليم خلال <تصفيق> المراد بالحساب <بيبه> معنا <تصفيق> التسليم يعني <تصفيق> الفعل نفس الحدث بيفع على عندي لا قلنا بيان غير مراد التبين <تصفيق> <عن> المراد <ده تصفيق> الحدث نفسه الفعل السلام اذا صارت نبها التسليم بيعمل لانه مراد بهالحدث الفعل الحين قد الكلام معنى الحدث الفعل فساء معنى التسليم يعني نفس قول يا كلامك هندا كلامك هندا النصب قالوا هندن, قالو هندن. مفعوله الكلامك لان كلامك بمعنى التكلم الفعل نفسه اكليمك كلامك هندا مفعول الكلام مثل الفعل الحدث 52 فساء قال واخرى على الدليل كونه يحصل به التبين وثالث وثالثه وثالثتان على المدلول لكونه هي متعلقا بالتبيين وللاجل ذلك اختلفت في تعريفه كيف تعلق المدلول به بي... اشترط المدلول شيء مبين ها المدلول به بي... اشترط شيء مبين المدلول نفسه ال... يعني قال مدلول اللفظ هو نفسه قالني يشتري معنى هذا قالش يا حلال مدلول مدلول الافضل مدلول نفسه هذا المبين هو نفس المبين لا قلنا يشتري علم واظننا الحاصل من. لا لا قلت قال هناك قدم وانا مرجئ الى المضروب هل علم واظننا من الحاصل منه وين هنا يحيين بس وثلاثه وقف على الديل المرشد الى المطلوب. وهو التلي المطلوب. هو المضروب وهو, المطلوب وهو وهو أي وش؟ تتوقف على الدليل قطعة، الدلالات توقف على الدليل. نعم. ها الدليل ما يجيلك به علم ولا ظن. تعال بالمدلول على المدلول، بالمدلول فارحنا مع الطالب. بالمدلول جالك دليل والمدلول هو كان محرمًا أو حلالًا أو كذا أو كذا. حصل لك هذا محرم علم ولا ظن. أو إن هذا زيد أو إن هذا عمر أو إن هذا كذا. ما سبب اللي ما أحسن المدلول هو علم. بلّه ببعض وانوه يا غبيل ما زابر ولا ذي يحصل لك بعلم لا ظن إلا المدلوم مثلا احنا من كل من قلنا هذه الأدلة تفيد ضمن وجوب المضمضة ولا تفيد يقين هذا ولا تفيد تحريم هذا ولا, ولا, ولا مضمضة هي المدلوم المضمضة هي وجوب المضمضة أو سنية المضمضة هذا هو المدلول. وذي قالك من الدليل ذيه جالك من الأدلة تياك على أنها واجبة أو على أنها مسلونة ومضمضة نفسها المطلوب هو العلم الله ما هو العلم؟ يعني علمك بهذا بل مدلول مدلول أيوه هذه وقال المضمضة مسلونة أو واجبة أو كذا أو... لكوني حسنة التبينة وثالة المدلول لكوني متعلقة للتبينة ولأجل ذلك اختلف في تعريفه فاقتلت الحن في أهل معنى الأول وأفقهم أبو بغر الصيرفي من الشافعية فقال وقال إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح معنى الثلالة يعني حقيقة البيان ده وما أورج عليهم نحن خلاص اختلفوا في قال لا ينبه هذا كل واحد مرد الصلاحية البيان لا قردوها الفعل دولاراً قردوها المعنى دولاراً قردوها قال اختلفوا في حقيقة البيان وش البيان؟ البيان فقال إنه إخراج شيء من حيز الإشكال لا حيز الوضوح وما أورد عليه من البيان الابتدائي ومجازية أفضل حيز في الموضعين مناقشة واهية هي أن مكتباً إخراج شيء عرفنا تجيزه لا وجوهه يعني تصل حين يقوموا يلاحظوا ذهال في الحدود يقولوا الحمد لله المجاز والمفروض من المجاز لا يكون في الحدود ولا الابتداء يعني البيان ابتدام بارد عليه قال ما له يعني لا بارد عليه فاهمه لا يعني المفروض كل هل الحدود هل هل أي مناقشه في الحدود كذي ما بحد سالم مناقشه في الحدود ما بلا يستولك كذا يصورولك المساله او ضروري ينهي الجديه ماكو امبه حد جامع مانع ما ضروري كذا هذا الشيء حد يسلم من أبدا ولا. ولا من أنا بدي عااا كبدي لكن ما بديه مكسر ولا كلام ولا هذة ولا يلاحظوه والله صدق ما ما شيء تجويزه شيء دخل ما دخل هو ما هو ما من لا داري ما هو قارب هذا عندنا ما هو داري وعا هو قصده في يسهل لك ويقرب لك المسألة بس هو داري بدال أموره داري إنه بشيء ابتداء من أول الأمر ما بشيء مجملهم ما بينت وما قرأ بي. نحوا ضيق ففمرة كية وهو ضيق ما أبله معناه لا توسعه طب ما هو إنه معناه وزيع الشيء ضيقه كل بل قل لك مثلاً دل حين أسب اللي خزان أقول لك سب اللي خزان مضايقك الخشم؟ ما أقبل شيء بلا صالة. أنا أقبل شيء خشم. أنا أقبل شيء ولا لا. ناق شيء في. شيء معناته قبل محتبل... الخشم حق الصغير. ضيق ففمرجية وجزء تجويزه في الحدود إذا <تصفيق> شهرنا ولا ها؟ رجية. يعني هم ذي قلت... أهم الحين تقول قريبهم ذي الحين تقول لأ تا... أي حاجة لما مثلا مدفن مثلا كذا. أبا يقول لك يمبهش يمبهش ضيق فمل كذا ما أقول بشي ما أقول شيء ما يشتين بشي الضيقة إنه وزيعنك ضيقة ما أقول بشي عادك باسبر المدفن ولا دال قلتها ضيق فمل ألا بيقول ضيق خوش مني ولا أقول بشي فعل أمر ضيق ما قبل الشيء ضيقه هذه شارع مراكيه هاك ما قبل الشيء معها فم الناس ضيقه على صاله نعم هذا ها ما قبل الشيء <تضيق> اي هيا شباب هاك بهركيه على ما تكون ركيه هو ما بسمع ضيق ضيق الفهم ويجوز التجوز في الحدود ويشعر المجال كذلك بهم هم منعوا لا تهب استعمال المجازات في الحدود إذا كان مجازتين مشهور هم إذا هي مشهورة قالوا سال الجوز وقال القاضي قال قال ما جزاهم لعيق من جوزه قال لا حيز الروح يعني إذا المجاز في ده ما بحاجة جواه بله يقول <تصفيق> ما جزاها وياه وخلاص يوسف لا يقول هم نقد الشهر والدا ما جايزي لأنهم يقولوا كده لا المجاز في ده لا لا خلاص حي ها قال لنا الهاذي زمان حدود الجوها طيب قال المكان الله وقال قاضي ابو بكر الباقلاني والغزالي والاكثر مشابهه والمعتزله كعبدي علي وابي هاشم وعبد الحسين البصري وغيرهم إنه هو الدليل يعني البان ها قلت قال هو الدليل يعني نفس الدليل هو البيان هو نعم منه من هو الدليل نظرا إلى المعنى الثاني وقال أهل أبي... أبو عبد الله قال أبو, أبو عبد الله البصري هو العلم عن الدليل نظرا إلى الثالث مدلول سو أيه العلم عن الدليل يتساوى المدلول يعني قال نظرا الثالث اقول الثالث هو المدلول والمبين خلاف ال... والمبين خلاف المجمل فهو ما دلالته واضحة وكما انقسموا يعني غير وش كلام أبو علي ده ما ثابت ابو عبد الله البصري ها ابو عبد الله البصري هو, هو... العلم لا, لا لا الاول الثاني قالوا انها كله كل ما متفكر كل واحد ينظر لشيء ان ما رسل يعلم ما نفسه باعتبار اي انت قلت هو الدليل باعتبار كونه يدل على هذا الشيء وضل قالوا باعتبار المدلول لا المدلول هو نفسه والبيان نفسه وضلك باعتبار كونه يدل عليه وضل يعني هم متفقين ما حد مخالف عندها لا بل اعتبار ما بها احد ما مختلفين على ذا المعنى الثاني باحد الدليل وذا اطلاق ذا الحين البيان والدليل هذا الحين هالبيان احنا نقول البيان هو ذا يعني فعل الرسول أو قول الرسول أو كذا الدليل نفسه أيها هو. إحنا نقول إن هالبيان. مثلاً بيجي لك الآية وبانقول هذا بينها بكذا. ما هو قول لا فعل ولا. إيش اسمه. أيش الدليل نفسه نقول هذا هو البيان. قول هذا بيان وكذا. فإذا قلنا إن البيان المعنى ما بهمار. ما نقول فيه حد حق هو الدليل المقيم من اللي شغال لا حيد. الحين على الدليل الأول. أيوة جاب أنا بخده يدها ولا لا بشيء كانوا مم. بنا على هذا الأمر لو... أول مبين خلاف المجمل فهو ما دلالته واضحة وكمان جسم المجمل إلى المفرد والمركب وكذلك مجابه المبين قد يقع في مفرد وفي مركب ابتداء يعني غير مشبوه بالإجمال كالسماء والأرض في المفرد والله بكل شيء عليم في المركب إذا قيلت ابتداء وقد جع مسبوغا بالإجمال وهو ظاهر، وقد جع في الفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي وصده منه عند الجمهور. إذا <تصفيق> إذا وقع <تصفيق> عن سدنا مسبوغا الإجمال، فبنقول مبين أم مبين؟ الوجه هذا مبين. مبين مع ذلك مبين. باء إذا سبق بالإجمال وجعله، فهذا بنقول هو مبين. خلاص هذا، والناس بنقول إنه المعنى المبين. الناس يقولون الحين قال المبين خلاص. واج واجد مسبوقا يعني المبين المبين مسبوقا بالإجمال مبين واجد في الفعل دكترة به ما يدل على المبين المبين المبين المبين المبين المبين المجمل مسبوقا مسبوقا يعني المبين هو المجمل المجمل هو المبين قال المبين وخلاص المجمل ولا تمام ها قد يكون هذا الشيء ذا الحين هذا مبين بس هو قد يكون هذا مسبقاً بإجمال المبين المبين قد يكون مسبقاً بإجمال جاء كان مجملا قبل وذالحين بينه هذا بانقول بتفتوا إنهم مبين مبين بس مبين المبين هو المجمل. المجمل أبيه كانه مجمل هو يسمى مبين. والمبين هو. والمبين أبيه مبينه. الدليل. سواء. قال وقد وقد يقع في الفعل إذا اقترب به ما يدل على الوجه الذي قصد منه عند الجمهور. خلاف خلافا لشردمة. وين شردمة؟ كالتكافؤ غير. ها؟ <تبقى> عندما قلت شرد معه ولا ما اعتبروهم قال ما تشيرين تقول هذة تقولون ها هو لفعل لا الفعل هل له دلالة وما له دلالة ماهي وش دولة الشرد ما قالوا مهي ظاهر؟ لا ابنان على ما لها دلالة احنا قلنا الفعل هو قد يكون دلالة اي لا اقتران بالشي ما يبينه ما ساب ماهي واضح ما كنت قلت شرد ماهي وش بابو لا مهي قال لا قد تكاويل قال الفعل لا ظاهر له طاجي مش بعيد بوطلها قاعد مش ضمن ما بعد في التشاهد بعد فعله او تقدير تاريخي فإنه يكون بيانا لكونه غير واجب وذلك لبيان الصلاة, و... الصلاة والحج يعني أن الصح أن يكون الفعل مبين فإن جاء لنا في الصلاة فالحج بل... بل أفعل بيانها فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بيّنه به لحديث الصحيحين صلوا كما رأيتموني وصلي ولحديث مسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه وفي رواية النسائي يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدي لعلي لا أحج بعد عامي هذا وبالجمله فبيان الصلاة والحج بالفعل معلوم بالضرورة بالضرورة من دين الإسلام لكنك رأي شيء صلوا كما رأيتم البيان هو وقع بالفعل قطعا هو ما بلا قال صلوا درينا كيف الصلاة بعد ما ما درينا لا بالفعل حين قال خذوا عني مناسككم درينا كيف مناسك الحج لا ما لدرنا بالله بالافعال؟ ناهي لكن الحين فعل, فعل وعتقار قال, قال فضول ولا ما ندرنا إنه, إنه بيان اللي دما؟ نقول إذا جاء فعل مثل الحين قطع عند السارق بعد ما جاء درينا إنه ولا ولا شيء. ولا, هو تقول ولا, شيء. ولا, تقول ولا ما هو تقول. إذا كان جاء لنا الجهل الرسول درينا هذا بيان اللي لو مثلا الحين جاءت آت الصلاة قال عجيب الصلاة يصلي. قلنا هذا بياني لها نعم وقت فاكذا وقت فابها فوجعل صلوقة ما رايشوني تأكيد والله جاء وقتأخرت قالها غيرها والله قد يكون متأخرة يعني مثلا جاء الحج اين جاء الحج مثلا قالوا في سنة ست وما حج إلا في سنة عشر فبين في كم في سع وفي عشر, عشر. وقام بيانها بيانها بيحتاج يخبر لهم يقول خذوا عني مناسك يوم ولا <تصفيق> لو نزلت قالت الحج وحج ماحتاج لاش ماهم دارين فقال خذوا عني مناسك بينا السارق إحنا نستدل به السارق والسارق اقطع عايدة وهو قام الرسول يقطع منه ما قال هم ها اقطعوا منه ترين ان هذا بيان الرجال قال اقطع عايدة هم ما عبد الشيء قال فانه صلى الله عليه بينهما في الحديث صلى الله عليهها دوس. وبين الجملة فبين الصلاة والحج بالفعل معلوم بفرورة من دين الإسلام ولأن مشاهدة الفعل أدل كما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة وش يعني قال شفو جلال دا اعترض على هذا دل... وش يعني قال شفو جلال المثال قال على هذا المغالطة ليش؟ سلمانة ديانة سلمانة قال الجلال الإسلام بهذا المثل مجرد مغالطة هذا معنا المثل أن علمك بالمشاهد نفسها أقوى. نفسه أقوى، من علمك علم علم بالمخبر به نفسه، والنزاع إنما هو في ثلاث المشاهدات، على غيره في ما أحد المعنى ما, ما صدق. لا صدق إحنا في مو... المشاهدة، إحنا في الخبر ولا شيء، وش تخلل الخبر؟ هو ما بإن الخبر يدل على بيان، إن كذاره عن الفعل، فإنه بيان أكثر من القول. إذا طول لك بقول جاول. ما إحنا في المشاهدة، فالفعل هل هو؟ <تصفيق> هل هو يدل؟ هل هو بيان؟ أو لا أيه. قال هنا أيوه هل فعل بيان؟ والدليل على أنه يحصل به بي... بل فعل بيانا أكثر من القول القول اللي احنا متفقينه بيانا أو لا؟ فقال يحصل الفائدة من القول تحصل من الفعل بل حاصل من الفعل أكثر وأيضا يدل لك قول ليس الخبر كالمعاينة أنا كما عاينت الفعل الحدث لأن المعاينة من ترأي إلا الأفعال من ترأي الأقوال أولا؟ فقال الأفعال بمعندي إلا لما, أسمع شاهده. شاهده. لما مشاهده الله. آه. أسمعه إلا لما أسمعه إلا لما أبدا ما أحد يشاهد القول حيث إنك ربيبنا إلا أيوة غير أنت عنده. إنه إشتي إشتي كلا وش إشتي إني القول الأفعال هي معينها انترينتها فكانت دلالتها أقوى من السماء أبداً أبداً هو أبداً قال أبداً. على يدينا الحق والباطل من كم أبنى أطرقها لأن عنده. احنا نسمعه من رسول الله ما نسمع خبر قلنا اسمع وحين ترى فعل من رسول الله وين اقوى ما نسمع الخبر ما على القول والفعل كل شيء الله ليس خبرك المعاينه احنا من رسول الله ها عندك المعاينه الناتية لا ليس خبرك المعاينه لا أنا ريت الشيء وعلى ليس الشيء هو يفعله ولا قالوا لي نفعله <تصفيق> هذا حين أعائنا يفعل أقوى من الحيني هو حديث ولا لا؟ لا يجب أن يسبره لا يجب أن يسبره ماذا قالنا مثل؟ صرف أننا بس خضام نجال بس برجه بس برجه هو مثال النبوية صار ومثال هو حديث والحديث هذا هو أصل المثال اي لا ألا تحفر رسول الله. لا شمالك كلام ما في شيء. الحاجة ليس الخبر كان كالمعاينة. رواه احمد في مسنده في صحيح. والطبراني في الاوسط. والحاكم في مسند دركي. يعني ابن حباس. والطبراني في الاوسط. عن انس والخطيب في تاريخ. عن نبي هريرة. انا اسناد. صرف الفائدات التخاريج. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا بس ربعض ايجهي على. يعني مثل طريقة العمثال ولا لا الشيء دائما حتى رسول الله مدرد وحدير لك الله يعني قرر ما حده الله كذلك كرره ولا يعني إنه نفسه لا يوم ما حده الله كذلك مجاني صافيح كان جرعيه ولا في غيرها لو كرر ساعة جربون ساعة والخطيف في التاريخ عن ابن عنا بي هريرة رفعوه وقوله احمد بن خمسو من حنبال وقوله ولا يستلزم التأخر دون القول لانه اطول لمنعهما يعني لازم لا يزم ولا يستلزم التأخر يعني انذا بينا بالفعل بي يتأخر عن وقت الحاجة دون القول لما بيجي بيجيه يعني هو اطول لمنعهما اشاره الى شبهة المخالف وجوابه لانه اطول لانه اطول المنحى من هم طول هذا ولا؟ لأنه أطول يعني قالوا هم بعد تأخر لأنها أطول من الالقول القول بسرعة ما هو متأخر عن وقت القاضي؟ <تصفيق> إشارة إلى شبهات المخالف وجوابها أما تقرير الشبهات فبأن زمان الفعل أطول من زمان القول فالبيان فيه وجب تأخر البيان مع إمكانه بما هو أفضى إليه وهو القول وذلك غير جائز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في <تصفي جائزين. حين يبين لنا بالفعل هو يتأخر مع أن القول يبينه بباب لك كلمه وقع البيان بسرعة فما تأخر البيان عن وقت الحاجة أما الفعل حين يبين لك هذا الفعل لا يتأخر يستغر يجري كم من الوقت فقال فأنت كنت تأخر عن وقت الحاجة ولا يجوز فبيان زمان الفعل أطول من زمان القول فالبيان يجيب تأخر البيان مع إمكانه بما هو فايله وهو القول وذلك غير جائز وأما تقرير الجواب فبأن لا نسلم أن زمان الفعل أطول من زمان القول فإنما في ركعتين من الهيئات لو بُين بالقول لاستدعاء زمانًا أطول مما تصل فيه الركعتان مما تصل في الركعتان أي نحتاجها لو بُينها بالقول إنه يقول طنب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تقرأ ما هذا ونقرأ الثلاث نعيّن وارجع يقول مكبر يقول الله أكبر يقول سبحان الله العظيم هذا سبحان الله سبحان الله ورجع يقول سبحانك عليه صلاة كاملة وزيادة أنا سويت كبار الله بعديه افعل عدد جيها هذه المرة هي بايخ صار لا ما زال لا رسول الله علم ذاك لا لا أقول باش بفر في الثانية رجع قال افعل مثل هذه الثانية مرات علمه ما براه كامل جاء بكل شيء فيها رجع قال ها فعل مرتين того انا صو هو بقى العب اللي كان بقول اريد انا سب المد مرات بالتجهد عبد انا اقبال بحلف على البال والبال هو أقوام الفعل في خوانها هبه هو ما في قول بضوحه الفل في بالقوه في كل شيء هيا اذا قال رسول نظام مباح ولا قام فعله لا الفعل أجواد لا لا عن الفعل يقول هذا الشرفنا هذا مباح ماكمل شربه ماكمل شربه لا أجواد قطعة لا لا عنك استماعي على المريض ما بشيء يخبرنا نقول شيء بدي أقول إنه مباح وتعيهم شربه وشين شربة البول ذاك ما هم دعت يدخلوا فيه لما هذا الحين ما دروشو شين شربة بول رسول الله وكررها يعني منكر عليها ما عدروشو هو هل نجس يعني طاهر او هو كل النفس يتاح يعني قدمت على هذا الشيء وهو مستقدر دور دور مع النظر الى كونه نجس اوطه ما عاد ترى ما ما لا تطعن انه وش تطعن بل نواش إن انه طاهر طاهر قطع ما يا اه ما مرضي و انا خير برد. برد. بس بس لا لا لا لا ما قال ما في دليل <تصفيق> هي صدق القصة إذا هي صدق اللي قالت انها شربت بول لا لا لا لا لا هي اللي قالوا بعد قالوا بعد ان الأرض ما, ما على الشمس يظهر على وجهها كان برا وكذا يضيق بعتي الحاد. يعني ذيح. إيه قال وكان ما عاد له أثر. ما هذا حينما هو بيدنا الفعل ما له ظاهر ولا افترضنا ما له ظاهر. يا أخي إذا هو. أي تمام إذا هو مثلا حاجة يفعل الكلام هذا داني. لكن إذا جاء جراين قال لك قالك فلولا قال إذا افترنا به ما يدل على الوجه الذي قصد منه. إذا اقترم بالفعل شيء درينا وش أراج بهذا المباشر؟ ما يشتغل؟ أقل الحاجة إما الإباحة إنه مباح حين الرسول يشرب من هذا قطعة وحين يقوم يبيحة يكد فعل هذا أكوار نعم ها زين صاحب ما, ما كون رسول الله لغاية. لا جاء ما ما جاء هذا الكرامة لله هذا هذا ان والله عادي على هذا وش يعني ما حق هذا دور دور دور هذا استنكروا قالوا وش ما الرسول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق منهم <متصفيق> ما له هذا الرسول يأكل <متصفيق> الطعام؟ المرق. ما له قالوا ما الشيء مهذا يأكل طعام بالسوق؟ ما له قالوا المفروض اللي لا يأكل طعام ما له هذا الرسول يأكل الطعام؟ ما المفروض لا يأكل الملائكة ما يأكل شيء من تعظيمه له. لا عندك عظم يوسف قالوا ما هذا بس هذا إلا من الخسران الله الله إنه مخروض النهر أنت وين وين الرسول لا بولا ولا عظيم عظيم عظيم إلى ما جهد قري وحدي. آه ما هو عظيم. ما نفسه نفسه الله نفسه نفسه. في شيء فيه ياسم. كل شيء فيه. بقول هذا الحين يا أخي بقول سر والمعراج. حين بلغ سدرة المنتهى جبريل ولا أحد من الملائكة يصل في ذاك المكان. وين هو جبريل؟ وين ملاية الله و العظام راح في أماكن ما أحد بلغ من الملائكة. قال لنا شيء شيء عجيب تقول شي... ما ما هذا كل شيء بس انا مستقدره نهاج خارج، علامة إيمان عسل الحين شربت ما حبه عسل جور، الله يخالص، الله الله يخالص، الله يخالص، الله يخالص، الله يخالص، الله الله الذمه اللي احنا كنا دي بتحول برازي بدا الى على رسول الله والله ما وصل لا ما باقي الباقي ما باقي انا بس انا بس انا لا فريده خلق ومن واحده هي السماء بس ما في شي بليق بالزراعه ما نقول باقي المال على بيع خلينا نقول ابي افضل من هلكه عليك خصها العرف ولا ولا يعني فرق. وليس عندما احد يبلغ ذاكم. يعني. رسول الله ببعض. انا كيف عبادته كيف ادوى الملك. ما بيشكر ولا ما بيشكر النبي ولا ولا عبادته. ها ادوان ملك ها. ما هو الملحان برحية رسول الله. ما كل الامة رسول الله له. انا كم جو عمل. هذا كل فضلها بدل الإسلام، نوبل الإسلام، إشرالإسلام، نماذر الحين لما يوم الجياد، إشرالإسلام. كلها له. ما هو؟ ثانية الحين بقول أعمالهم، يعني مثلاً برحين رسول الله في تسبيح، في سيود، في ركوع، وعلى طول. رسول الله نس كل حياته. آلاف السنين، مئات آلاف السنين. مدري من أي قل مئة آلاف السنين؟ لا مقارنة بموته. مدري ليش ما بشيء؟ فكل رسول الله كل وقته. كل وقته عبادة خالصة بل أعظم من ذي عندك العبادة يا ركوع يا بايا حين يقوم يفعل مثل أي في عمتها الأفعال هذي هو الجيهاد الآن وجاءهم عفوظ كم حلاثهم لا يقاسب شيء ما بين نشر الإسلام من داخل يوم إلى يوم القيامة <تصفيق> خاركت واحد <تصفيق> أبع أبع دلوقتي. أبع دلوقتي. ما رسول الله هو الله. له أدلوقتي. سلام مساء الله ما بي روايه ما قال مساء لا قال يا أبى الله أن يدخل النار في فطنها قطعة من حمزة أن يدخل النار أن تدخل النار يعني معناه أنها بعد تدخل النار يعني نها يعني ناس أنها في في دخولها <متحدث> لكن لا يدخل في بطنها شيء إيه لا يدخل من تدخل الجنة ها هي هذا ما قال مستها ها مس الكبد البام يجتاه البام عن تقول الجواب خلاص وأما تقول الجواب في لا مثل أن زمالة فعل من زمالة قول فإنما بيروح عاجم من هيئة بالقولي لست عازما لنا اطول مما تصلى بها رقعه بكثير ولو سن الفلامس سن الاستزام والتاخير هو فيه لا يشرح فيه على الفعلي لا لا لا الفعلي لا لا امتداد يا, يا لا ها. امتداد الله. لا لا, نا. لا نافيا ما هل حب وراها ماها وراها ذاهب الامتداد لا امتداد لا ايو ما ما لم تداله. لم تداله. هه فلأ لا لا لا لا. لا من لم تداله. إيه مبلغ ألف. ما بتقول لم تداله. ما بشتنيه. إذا ما ما هم تارين ما حين ما بعرف. ضروري ألف. ما بقول ضروري. ما أمتيين أه كذبة ألف بعد لا أنا. لا نام صلحة لم تدّاد الفعل أيه. هو قال لك أديه تأخير عن بيان هاد تأخير عن وقت الحاجة هو ألا تشرع فيه عجيب البيان إذا مثلا قالنا بمجمل إذا أنت كم تنتبدع في البيان خلاص ما بالشي تأخير لا ولو متّد لو متّد لا ما غم ها لا تأخير الامتداد لا الامتداد ما الامتداد هو ها تأخير, تأخير. تأخير. لا لازم بهبه لازم بعد لا كمان قال غلامي قرقاصا صار لامتداد الفعلي كما قال ابن قسيم لامتداد الفعل وكذا لامتداد بمهم. لم تداد الفعل فلم امتداد الفعل ما هو تأخير للبيان عن وقت الحازم؟ الشرعبي فهمت بفهمت ذلك التأخير ولاش شرعبي عن قبل امتحان. أيوة التأخير البيان هو أنك لا تشرع في البيان بعد امتحان الحازم. أما أنك بالشرع تنتفي مبلغ التأخير البيان؟ ما البيان إنك تأخر. لم تداد الفعل لم تداد الفعل لم تداد فما هو تأخير؟ لم لا لا. يعني كذي قالنا فيه. اللا نافيا سا... لما... ما امتداد الفعل يعني ما يسمى هو سبب لأن التأخير هو الله يشرع فيه عجيب الإمكان لم تداد الفعل مع... غلط لم تداد الفعل لا هو لأن التأخير هو الله يشرع فيه هو ألا يشرع لا امتداد التأخير هو ألا يشرع فيه ما التأخير هو امتداد لم امتداد الفعل وألا تشرع فيه لم امتداد الفعل, ساوة ساوة الفعل ساوة لم تداعد الفعل من قال لغلامه ادخل البصرة فسار عشرة ايام حتى دخلها دخل لانه لا يعد بذلك مؤخرا بل مبادرا منتظما بالفور ولو ليش يعد من اجزاء الفعل لانه لانه هو اوقع الفعل بعد ما قلته وداخل تاخر الباء <تصفيق> ال الكلام الأول. ما المعنى سابر؟ لأن التأخير هو أن لا يشرع. التأخير هو أن لا يشرع في عقي فيه عجيب الإمكان. هذا لا ليس هو ذا. ما هو لأي الكلام؟ هو هذا لا هذا. لأنهم قالوا إنه بقى يطول. فإذا طول فقد أخر قال ما تتويل ذا تأخيره التطول هذا ما هو تأخير <تصفيق> قال ولو سلم فلا نسلم أن تأخير البان مع إمكانه بما هو أفضاء إليه غير جائز على الإطلاق إنما ذلك حيث لا غرض في التأخير أما مع وجود غرض في التأخير كسلوك أقوى البيانين فيما نحن فيما نحن فيه فلا فلا تأخير فلا تأخير فلا تأخير كيف تتعلم؟ ماذا؟ هل تتعلم؟ مالا؟ هل تتعلم؟ هل تتعلم؟ هل تتعلم؟ هل تتعلم؟ أصدعه انت